إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم لن كفّر عنهم سيئاتهم ولن جزّيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون وأصّين الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم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 أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلم أن الله الذين آمنوا، ولا يعلم أن المنافقين. وقال الذين كفروا، والذين آمنوا تبعوا سبيلنا، ونحن حمل خطاياكم، وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون.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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم كما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قال أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين فلما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا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 كانت من الغابرين، ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيابهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن.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 وقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 وهو العزيز الحكيم فتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قل قَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب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 O <laughs>